بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثامن والعشقون من مجال السماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول من بداية غزوة أحد إلى نهايتها غزوة أحد غزوة أحد لم تكن معركة في الميدان وحده إنما كانت معركة كذلك في الضمير كانت معركة ميدانها أوسع الميادين لأن ميدان القتال فيها لم يكن إلا جانبا واحدا من ميدانها الهائر الذي دارت فيه ميدان النفس البشرية وتصوراتها ومشاعرها وأضماعها وشهواتها ودوافعها وكوابحها على العموم وكان القرآن هناك يعالج هذه النفس بألطف وأعمق وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقرانهم في النزال وقتها حرث الغزوة أحد نهار يوم السبت للنصف من شوال من السند الثالثة الهجرة سببها أن قريش لما رجعوا بدر إلى مكة وقد أصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها من قتل صناديدهم وأشرافهم اتفقوا على أن يقوموا بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظها وتروي غلة حقدها وأخذت في الاستعداد لخوض مثل هذه المعركة العظيمة معركة احد وكان عكريمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض هذه المعركة وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنه محتجز العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا لمعركة بدر وقالوا للذين كانت أموالهم فيها إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينون بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا فأجابوا لذلك وكانت ألف بعير والمال خمسون ألف دينار استنفار قريش والعرب والإغراء بقتل حمزة رضي الله عنه وتجاهذ القريش لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثت نفرًا يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرهم وأخذوا لذلك أنواعا من التحريض وأبى أن يعينهم أبو عزة الجمحي فمشى إلي صفوان بن أمية فقال لو يا أبا عزة إنك مرء شاعر فعين بلسانك فخرج معنا فأبى وقال من علي محمد يوم بدر وعاهدته لا أظاهر عليه عدوا أبدا وأنا أفي له بما عاهدته عليه فقال له صفوان نخرج معنا ولك الله علي ولك الله علي إن رجعت أن أغنيك وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر فخرج أبو عزة ومسافع بن عبد مناف وهبيره ابن أبي وهب يستنفرون بني كنانة وأهلة هامة بأشعارهم ويحرضونهم ويدعونهم إلى حرب الرسول صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم وقتل حمزة رضي الله عنه ودعى جبير بن من غلام له حبشيا يقال له وحشي وكان يقذف بالحرب قل ما يخطئ بها فقال له اخرج مع الناس فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت حر وكان حمزة رضي الله عنه قتل طعيمة يوم بدر قوام جيش المسلمين وخروجه وما زالت قريش تجمع الجموع من حلفائها والأحابيش والأعراب من كنانة واتهامة لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع عليها أبو عامر الفاسق وهو والد حنظار تغسيل الملائكة رضي الله عنه في خمسين رجلا من قومه فتجمع لقريش ثلاثة آلاف مقاتل فيهم سبعمائة دارع وكان معهم مئتا فرس وثلاثة آلاف بعير ورأى قادة قريش أن يستطحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال وحتى لا يفضوا فخرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عطبة بن ربيعة وخرج عكرمة ابن أبي جال بزوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وخرج طلحة ابن أبي طلحة بصلافة بنت سعد وخرج صفوان بن أمية بزوجته بارزة بنت مسعود الثقافية وخرج عمر بن العاص بزوجته ريطة بنت منبه ابن الحجاج فكانت عدة النساء التي خرجنا خمس عشرة امرأة معهن الدفوف والخمور فكنا يبكين قتل بدر ويحر يضن الرجال على القتال وعدم الهزيمة والفرار وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد يعاونه عكرمة بن أبي جهل أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار العباس رضي الله عنه يرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر قريش فلما خرج قريش بعث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه برسالة مستعجلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنها جميع تفاصيل جيش قريش ودفع بالكتاب إلى رجل من بني غفار كان قد استأجره وشرط عليه أن يأتي المدينة في ثلاثة أيام ففعل وسلم الرسالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمسجد قباء فقال الرسالة على الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان قال ابن عبد البرب وكان العباس رضي الله عنه يكتب أخبار المسركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون يتقوون به بمكة وقال الإمام الذهبي ولم يزل عباس مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم محبا له صابرا على الاذى ولما يسلم بعد بحيث إنه ليلة العقبة عرف وقام مع ابن أخيه في الليل وتوثق له من السبعين ثم خرج إلى بدر مع قومه مكرها فأسر فأبدى لهم أنه كان أسلم ثم رجع إلى مكة فما أدري لماذا أقام بها ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد مصرعا إلى المدينة وأخذ يستشير أصحابه رضي الله عنهم أجمعين حراسه المدينة وحينئذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراسة المدينة وأعلان حالة الطوارئ فيها خوفا من أن يؤخذ على غرة وقام نفر من الأنصار فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة رضي الله عنهم بحراسة الرسول صلى الله عليه وسلم فباتوا ليلة الجمعات على بابه وعليهم الصلاح حتى أصبحوا وصول جيش المشركين إلى المدينة تابعت قريش ومن معها مسيرها إلى المدينة حتى اقتربوا من المدينة فسلكوا وادي العتيق ثم انحرفوا منه إلى ذات اليمين حتى نزلوا قريبا من جبل أحد في بطن قناة على شفير الوادي مقابل المدينة في هناك وكان وصولهم ليلة الخميس لخمس, لخمس ليال مضين من شوال وشع خبر قريش ومسيرهم في الناس حتى نزلوا ذا الحليفة وأرجف اليهود والمنافقون فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عينين له هما أنس ومؤنس ابنها فضلت الظفريان ليلة الخميس لخمس ليالي مضين من شوال فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرهم وأنهم قد خلوا إبلهم وخيلهم في زرع للمسلمين حتى تركوه ليس به خضرا ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحباب بن المنذر رضي الله عنه إليهم فدخل فيهم فحزرهم وجاءه بعلمهم رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاورته وأصحابه رضي الله عنهم وبعد أن تأكد لرسول صلى الله عليه وسلم خبط قريش ووصولهم إلى المدينة عقد اجتماعا استشاريا مع الصحابة وأخبرهم برؤياه التي رآها ليلة الجمعة فقال صلى الله عليه وسلم إني قد رأيت والله خيرا رأيت بقرا تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلما ورأيت اني أدخلت يدي في درع حصينة فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤياه قالوا يا رسول الله ماذا أولت رؤياك قال فأما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون وأما الذي رأيت في ذباب السيف فهو رجل من أهل بيتي يقتل وأولت الدرع الحصينة المدينة وفي رواية الإمام أحمد بسند حسن العلم بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في سيف ذي الفقار فلن فأولته فلن يكون فيكم ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة وفي رواة الشيخين في صيحيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع سدره فإذا هو ما أصيب من المبين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن كان فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين ثم قدم الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه إلى أصحابي فقال لهم كثوا في المدينة وجعلوا النساء وذرارية في الآطام فإن دخل علينا القوم قاتلناهم حتى قاتلناهم في الأزقة وفي رواية النسائي في السنة الكبرى والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو قاتلتموهم في كيف فرماهم النساء من فوق الحيطان وكانت المدينة قد شبكت بالبنيان من كل ناحية حتى صارت كالحصن وفي رواية أخرى في المسند بسند صحيح على شوط مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم وكان هذا أيضا رأي الأكابر من المهاجرين والأنصار ووافقهم عليه عبد الله بن ابي بن سارون المنافق وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج قال الشيخ الصفي الرحمن المبارك فوري ويبدو أن موافقة ابن سالول لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية بل يتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه كما سيأتي رأي شباب الصحابة رضي الله عنهم لكن كان رأي الأغلبية من الصحابة الخروج إلى العدو وخاصة الذين لم يشهدوا بدرا فقالوا يا رسول الله والله ما دخل علينا فيها أي المدينة في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أن نجبلنا وضعفنا رأي عبد الله بن أبي بن سلول المنافق فقال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يا رسول الله أخم بالمدينة لا تخرج لهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصابنا منهم فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم ورمهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا قال حفظون كثير وأبا كثير من الناس إلى الخروج إلى العدو ولم يتناهوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك ولكن غلب القضاء والقدر وعامة من أشار إليهم بخروج رجال لم يشادوا بدرا قد عالم الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيلة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس أبا إلى الخروج إلى العدو، ولم يتناهوا إلى رأيه، قال شأنكم إذًا. تهيو الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج. ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس، فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبرهم أن لهم النصر إذا صبروا وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس العصر، وقد حوشوا. وحضر أهل العوالي ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وكان الناس ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج وهو أعلم بالله وبما يريد والوحي ينزل عليه من السماء ترد الأمر إليه فندموا جميعا على ما صنعوا فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبس سلامته وظاهر بين درعين وتقلد السيف فلما رآه الناس قاموا فاعتذروا إليه وقالوا يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك ولا نستكرهك على الخروج فاصنع ما بدا لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس سلامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ثم أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج إلى العدو وأن لا يرجع حتى يقاتل عقد الألوية وخروج المسلمين إلى أحد ثم عقد الرسول صلى الله عليه وسلم الألوية لواء للاوس دفعه إلى وسيد بن حضير رضي الله عنه ولواء للخزرج دفعه إلى الحباب بن المنذر رضي الله عنه ولواء للمهاجدين دفعه إلى مصعب بن عمير واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة بن أم مكتوم على الصلاه بالناس ممن بقي في المدينة ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه وخرج السعدان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن معاد رضي الله عنه وسعد بن عبادة رضي الله عنه يعدوان وكان دار عينه وخرج حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه حافرا استعراض الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جيشه حتى وصل إلى مكان يقال له الشيخين فعسكر فيه ثم أخذ يستعرض جيشه فرد من كان منهم فكان من الذين ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت واسامة بن زيد وزيد بن أرقم والبراء بن عازم وعمر بن, حراء بن حزم وسيد بن ظهير وعرابة بن أوس وآبا سعيد الخدرية رضي الله عنهم أجمعين رو الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أهد وهو ابن أربعة عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه اذا رافع ابن خديجه رضي الله عنه وسمره ابن جندب رضي الله عنه واجاز الرسول صلى الله عليه وسلم رافع ابن خديج رضي الله عنه وسمرات ابن جندب رضي الله عنه على صغر سنهما وذلك ان رافع ابن خديج رضي الله عنه كان ماهرا في رمايه النبل فاجازه فقال سمره ابن جندب رضي الله عنه انا اقوى من رافع انا اسرعه فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك امرهما ان يتصارعا امامه فتصارعا فصرع سمره رضي الله عنه رافعا رضي الله عنه فأجازه أيضا وفي منطقة الشيخين أدركهم المساء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه المغرب ثم صلى العشاء وبات هناك واختار خمسين رجوا لحراسة المعسكر يتجولون حوله وكان قائدهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكوان بن عبد قيس ولم يفارق رجوع عبد الله بن أبي بن سالون بالمنافقين وقبل طلوع الفجر ادلج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر وكان دليله أبو حثمة الحارثي رضي الله عنه فانتهى إلى موضع يقال له الشوض بين المدينة وأحد فحانت صلاة الفجر فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الفجر وفي هذه الفترة خازل عبد الله بن ابي بن سلول من ذلك المكان ومعه ثلاثمائة من المنافقين اي ثلث الجيش وهو يقول لعنه الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم عصاني وأطاع الولدان ومن لا رأي له ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا ارجعوا أيها الناس فرجعوا من اتبعه من قومه من أهل النفاق والشك وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبع مئة فتبعهم عبد الله بن عامر ابن حرام رضي الله عنه ولد جابر فقال لهم يا قوم وذكركم الله أن لا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم, ما أسلمناكم ولكننا لا نرى أن يكون قتال فلم استعصوا عليه وأبوا إلا لانصرافه قال لهم أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عز وجل عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم وفي هؤلاء المنافقين نزل قوله تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون ونزل ايضا قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال مجاهد بن جبر في تفسير هذه الآية ميزهم يوم أحد المنافقة من المؤمن فلما انخزل ابن سلول وأصحابه قال طائفة من المسلمين نقاتلهم وطائفة قال لا نقاتلهم فنزل قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركزهم بما كسبوا قال الحافظ ابن حجار في هذه الآية هذا هو الصحيح في نزولها تأثر بني سلمة وبني حارثة بالمنافقين ولما رجع ابن سالون وأصحابه محمد بن سلمة وبن حارثة بالرجع فعصمهما الله سبحانه وتعالى وثبتهما ولحقتا بالرسول صلى الله عليه وسلم وفيهما يقول الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون روى الشيخ خارف صحيح عن جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الأيت فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا بني سلمة وبني حارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما لا نستعين بالمشركين وفي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد جاءه يهود بني قين قاع ليقاتلوا معه فأبى صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يسلموا فقدروا الحاكم والطحاوي في شرح مشكة الأثار بسند حسن عن أبي حميد السعيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى إذا خلف ثانية الوداعي إذا هو بكتيبة خشناء فقال من هؤلاء قالوا بن قي وهم رهد عبد الله بن سلام وهم قوم عبد الله بن أبي بن سلول فقال أسلموا فأبوا فقال لهم فليرجعوا فإننا لا نستعين بالمشركين على المشركين متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم مسيره إلى أحد ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوع المنافقين بقية الجيش وهم سبعمائة مقاتل لواصل سيده نحو قريش وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج بنا على القوم من كثب من طريق لا يمر بنا عليهم فقال أبو حثمة الحادثي رضي الله عنه فقال آله رسول الله ثم اختار طريقا غصرا إلى أحد يمر بحرة بني حادثه وبمزارعهم حتى مر بحائط لمر ابن بن قيضي وكان رجلا منافقا ضرير البصر فلما احس بالجيش قام يحثو في وجوههم التراب وقال ويقول إن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فاني لا أحل لك ان تدخل حائطي ثم اخذ حفنه من تراب في يده وقال والله لو أعلم اني لا اصيو بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك فابتدر اليه سعد بن زيد الاشهالي رضي الله عنه فضربه بالقوس في راسه فشجه واراد القوم قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل فعسكر بجيشه مستقبلاً المدينة وجعل ظهره إلى جبل أحد وجعل جبل عينين عين ساره وعلى هذا صار جيش العدو فاصلاً بين المسلمين وبين المدينة تعبئة الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه ووصيته للرماه وفي صبيحة يوم السبت الخامس عشر من شوال عبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وأخذ يسوي صفوفهم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصارية الأوسية البدرية رضي الله عنه على خمسين رام وأمرهم بالتمركز على جبل صغير يقع على الضفة الجنوبية من وادي قناة عرف فيما بعد بجبل الغماه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فتبت مكانك لا نؤتينا من قبلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرمات احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتلوا فلا تنصرون وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركون وفي رواية أخرى في صحي البخاري قال صلى الله عليه وسلم للرمات إن, إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمون هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم أما بقية الجيش فشعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميمانة المنذر ابن عمر رضي الله عنه وعلى الميسرة الزبير ابن العوامي رضي الله عنه يسانده المغداد ابن عمر رضي الله عنه وكان للزبير رضي الله عنه مهمة أخرى وهي الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد وفي هذا نزل قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم لقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم العسكرية وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذه فقد احتل الرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل موضع من ميدان المعركة مع أنه نزل فيها بعد العدو فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات جبال أحد وحمى ميسرته وظهره حين احتدم القتال بسد الثلمه الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي واختار لمعسكره موضع مرتفع يحتمي به إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين ولا يلتجوا إلى الفرار حتى يتعرض الوقوع في قبضة العداء المطاردين وأسرهم وهكذا تم تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت الخامس عشر من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة تحريض الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث روح الحماسة والبسالة في أصحابه ويحرضهم على الصبر وثبات عند اللقاء ثم عرض عليهم سيفا بهترا وقال لهم من يأخذ مني هذا السيف فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال صلى الله عليه وسلم فمن ياخذه بحقه فاعجم القوم وفي روايه ابن اسحاق في سيرته قال ابو دجانة خزم موسى ماك ابن خرشه لرسول صلى الله عليه وسلم وما حقي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تضرب به العدو حتى ينحني وفي روايه البيهقي في الدلائل قال صلى الله عليه وسلم أن لا تقتل به مسلما ولا تظلم به عن كافر فقال ابو دجانة رضي الله عنه انا آخذه بحقه قال انس فأخذه ففلق به هام المشركين وكان ابو دجانة رضي الله عنه رجلا شجاعا يختار في الحرب وكانت له عصابة حمراء وإذا اعتصر بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت فلما أخذ السيف عصب بتلك العصابة ثم جعل يتبغتر بين الصفين فلما رأاه الرسول صلى الله عليه وسلم يتبغتر قال إنها يبغض يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن جواز إظهار الكبر في الحرب وهذا يدل على أن كل مظاهر الكبر المحرمة في الأحوال العامة تزول حرمتها في حالة الحرب فمن مظاهر الكبر المحرمة أن يسير المسلم في الأرض مراحا متبخترا ولكن ذلك في ميدان قتال أمر حسن وليس مكروه ومن مظاهر الكبر المحرمة تزيين البيوت أو الأواني ولا أغداح بالذهب أو الفضة غير أن تزيين آلة الحرب وأسلحتها بالفضة غير ممنوع فمظهر الكبر هنا حقيقته افتخار بعزة الإسلام على أعدائه ثم هو معنى من معاني الحرب النفسية التي ينبغي أن تفوت المسلمين أهميتها تعبيات قريش جيشها أما قريش فقد عبأت جيشها حسب نظام الصفوف فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان وعلى ميسرتها عكلمة بن أبي جهل واستعملوا على ميمنة خيلهم خالد بن الوليد وكان معهم مئة فرس كما تقدموا وجعلوا على المشاة صفوان بن أمي ويقال عمرو بن العاص وعلى الرمات وكانوا مئة عبد الله بن أبي ربيعة ودفعوا اللواء إلى طلحة ابن أبي طلحة من بني عبد الدار وقد كان بني عبد الدار أصحاب اللواء منذ أن اقتسمت بني عبد مناف المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب يرثونه كبرا عن كابر، ولا يمكن لي أن ينزعهم في ذلك لكن أبا سفيان جاءهم ليحرضهم على القتال وليثيرهم على حماية وليثيرهم على حماية اللواء فقال لهم يا بني عبد الدار إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر وأصابنا ما قد رأيتم وإنما يؤت الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه فغضب بن عبد الدار لقول أبي سفيان أشد الغضب فهم به وتوعدوه وقالوا له نحن نسلم إليك لواءنا ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيض عن بكرة أبيهم وهكذا نجح أبو سفيان في إثارة حميتهم لحماية اللواء محاولات فاشلة في إيقاع الفرقة والنزاع في جيش المسلمين وقبل النشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع في صفوف المسلمين فقد أرسل أبو سفيان رسولا إلى الأنصار يقول لهم يا معشر الأوس والخزرج خلوا بيننا وبين ابن عمنا ننصرف عنكم فإنه لا حاجة لنا بقتالكم ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال فقد رد عليه الأنصار ردا عنيفا وأسمعهما يكره ثم خرج إلى انصاري أبو عامر الفاسق واسمه عبد عمر بن صيفي وكان يسمى الراهب فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق وكان رأس الأوسي في الجهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تجاهره بالعداوه فخرج من المدينة ومعه خمسون غلاما من الأوسي وقيل خمسة عشر رجلا وذهب إلى قريش يؤلبهم ويحضهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مكايده يوم أحد حفر الخندق حفر حفر الحفر ليقع فيها المسلمون فكان ممن وقع في أحدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرحه ابن عبيد الله رضي الله عنه وكان يعيد قريشا أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان فذهب وأخذ ينادي قومه فقال يا معشار الأوسي انا أبو عامر فقال لا انعم الله بك يا فاسق فقال لقد أصاب قومي بعد شر فترموا بالحجارة هم المسلمون حتى ولى أبو عامر وأصحابه وهكذا باءت كل محاولات قريش في التفريق بين الصوف المسلمين بالفشل. جهود نساء قريش في التحريض على القتال. قامت هندو عتبة زوجة أبي سفيان في نساء من قريش يتجولن بين الصوف ويضربن بالدفوف ويحريضن على القتال ويقولن ويهن بني عبد الدار ويهن حمات الأذباري ضربا بكل بددار ويقولن أيضا إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبرون فارق فراقا غير وامق. بدء القتال وإبادة حمالة لواء المشركين، ثم التحمل الجيشان، وقتل الناس يومئذ قتالا شديدا في كل مكان من ميدان المعركة وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، فقد تعاقب من عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة وتقدم للقتال وهو يقول إن على آل اللواء حق أن تغضب الصعبة أو تندق. فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فضربه على عاتقه ضربة بترت يده من كتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته ومات ثم رفع اللواء أخوهما أبو أسعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسهم الصباح جورته فقتله ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله عنه بسهم فقتله ثم حمل اللواء بعده أخوه الحارث بن طلحة ابن أبي طلحه فرمه عاصم بن ثابت رضي الله عنه بسهم فقتله فكانت أمهما وهي سلافة معهما فلما رأت ما فعل عاصم بن ثابت رضي الله عنه بأبنائها نذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر وكان عاصم رضي الله عنه قد عهد الله أن لا يمسه مشركا ابدا ولا يمسه مشرك ثم حمل اللواء كلاب بن طلحة ابن أبي طلحة فقتله الزبير بن العوامي رضي الله عنه فهؤلاء الأربعة أولاد طلحة ابن أبي طلحة كلهم قتلوا حول لواء المسركين بعد أن قتل أبوهم طلحة وعماهم عثمان وأبو سعد ثم حمل اللواء بعدهم من بني عبد الدار أرطاط ابن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقيل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ثم حمل اللواء شريح بن قارض فقتله قزمان ثم حمل اللواء المسركين أبو يزيد ابن عمير ابن هاشم ويقال أبو زيد عمرو بن عبد مناف بن نهاش من العبدري فقتله قزمان وهكذا قتل أحد عشر رجلا من حملة من حملة رواء مشركين من بني عبد الدار ولم يبق منهم أحد يحمله وأصبح لواء المشركين شومن عليهم ما يدنو منه أحد إلا قتل فتركوه ملقا على الأرض أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقد كان الرسول عليه صلى الله عليه وسلم أصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب رواء المشركين سمعة أو تسعة شدة, أص... شدة الصحابة رضي الله عنهم في القتال وبينما كان القتال شديدا حول رواء المشركين كان القتال المرير يجري في جميع ميدان المعركة ولقد ظهرت للصحابة رضي الله عنهم بطولات عظيمة فمن ذلك شدة أبي دجانة رضي الله عنه في القتال أخرج الحاكم في المستدرك وصححه وابن اسحاق في سيرة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه وعطاه أبا دجانه وقلت أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه فسألته إياه قبله فعطاه إياه وتركني والله لا أنظر ما يصنع فاخرج عصابة له حمراء فعصى بها رأسه فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت فخرج وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله وكان في المسركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتين فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه فضربه أبا دجانة فقتله ثم أمعن أبو دجانة رضي الله عنه بالصوف حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل فأوى بالسيف على مفرق رأس هند بنت زوج أبي سفيان ثم كف عنها قال الزبير رضي الله عنه فلما كشف القتال قلت لأبي دجانة كل عملك قد رأيت ما خلى رفعك السيف على المرأة لما لم تضربها فقال أبو دجانة رضي الله عنه رأيت إنسانا يحمش الناس حمشا شديدا فصمت له فلما حملت عليه السيف والولى فإذا امرأة فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب بهم امرأة مقتل عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما من الذين أبلوا بلاء حسنا يوم أحد وقتل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما فقد أخرج الشيخاني في صيحيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم أحد جئ أبي, أبي مسجا وقد مثل به فأردت أن أرفع الثوب فنهان قومي ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فروفع فسمع صوت باكية أو صائحة فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقال بنت عامر أو أخت عامر فقال صلى الله عليه وسلم ولم تبكي فما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعه وخرج ابن في صحيحه والترمذي والحاكم مسلد جيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا فقلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا فقال صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك بما لقي الله به أباك قلت بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وإن الله احيا أباك فكلمه كفاحا فقال يا عبدي تمنى أعطك قال تحييني فأقتل قتلة ثانية قال الله تعالى إني قضيت أنهم لا يرجعون ونزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وصية عبد الله بن حرام لابنه جابر رضي الله عنهما وكان عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه أوصى ولده جابر رضي الله عنه عنهما عنه رضي الله عنهما بقضاء دينه وحفظ أخواته فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أترك بعد اعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن علي دينا فاغضي واستوصي بأخواتك خيرا فأصبحنا فكان اول قتيل فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء خصوصا بعد الوفاة اثنان وفيه الاستعانة على ذلك بإخبارهم بمكانتهم من القلب ثلاثة وفيه قوة إيمان عبد الله رضي الله عنه المذكور لاستثنائه النبي صلى الله عليه وسلم ممن جعل ولده أعز عليه منهم وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظن خمسة وفيه فضيلة لجابر رضي الله عنه لعمله بوصية أبيه بعد موته في قضاء دينه الملائكة تغسل حنظلة رضي الله عنه ومن الأبطال الذين قتلوا في هذه المعركة العظيمة حنظلة تغسل الملائكة وأبوه أبو عامر الفاسق الذي ذكرنا فيما مضى عدوته للإسلام وقد كاد حنظلة رضي الله عنه أن يقتل, أن يقتل أبا سفيان بن حرب قائد خريش لكن شداد بن الأسود قتله قبل أن يصل إليه فقد أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم صدق صحيح عن عبد الله بن الزبير قال كان الناس يهزموا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بعضهم حتى انتهى بعضهم الى دون الاعراب الى جبل بناحية المدينة ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان حضره ابن ابي عامر التقه هو وابو سفيان بن حرب فلما استعلاه حضرته راه شداد بن الاسود فعلاه شداد بالسيف حتى قتله وقد كان يقتل ابو سفيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صاحبكم حضرته تغسله الملائكة فسألوا صاحبته فقالت خرج وهو جنب لما سمع الهائعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك, فذاك قد غسلته الملائكة عمرو بن الجموح رضي الله عنه يخوض في الجنة بعرجته وكان رضي الله عنه أعرج شديد العرج وكان له أربعة أبناء شباب يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهدة فلما كان يوم احد قال له ابناؤه ان الله عز وجل قد عذرك فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فادين له اخرج الامام احمد في مسنده بسند حسن عن ابي قتاده رضي الله عنه انه قال اتى عمرو بن الجموع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ان قاتلت في سبيل الله حتى اقتل امشي برجلي هذه صيحه في الجنه وكانت رجله عرجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقتلوه يوم احد فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة وآخرج ابن حبان في صحيحه بسند جيد عن جابر رضي الله عنه قال جاء عمرو بن الجمحي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال يا رسول الله من قتل اليوم دخل الجنة قال نعم قال والذي نفسي بيده لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمرو لا تأل على الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر فان منهم من لو اقسم على الله لابى منهم عمرو بن الجموع يخوض في الجنه بعرضته نبذه عن عمرو بن الجموع رضي الله عنه قلت وعمرو بن الجموع رضي الله عنه هو سيد بني سليمة فقد أخرج البخاري في الادب المفرد بسند صعيل على شوطي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سالبه قل جد ابن قيس على ان نو بخيله فقال صلى الله عليه وسلم اي داء ان ادوى من البخل بل سيدكم عمرو بن وفي روايه عند الطحاوي في شرح مشكلات الاثار والحاكم وسرد الحسن قد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدكم بشير بن العراء ابن معرور قال حفظ الفتح ويمكن الجمع بين الحديثين بحمل قصه بشير بن البراء ابن معرور رضي الله عنه على أنها بعد قت عمرو بن جموح رضي الله عنه العصير رضي الله عنه دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة. وكان عمرو بن ثابت رضي الله عنه المعروف بالأصير من الأنصاري من بني عبد الأشهل الإسلام عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة كما ذكرنا ذلك فيما تقدم. فلما كان يوم واحد قذف الله الإسلام في قلبه للحسن التي سبقت له منه سبحانه وتعالى فأسلم وأخذ سيفه. ولحق بالرسول صلى الله عليه وسلم فقاتل فأثبتته الجراح ولم يعلم أحد بأمره فلما انجلت الحرب طاف بن عبد الأشهل في القتلى يلتمسون قتلاهم فوجدوا الأصيرم وبه رمق يسير فقالوا والله إن هذا الأصيرم ما جاء به لقد كان يأبى علينا الإسلام ثم سألوه ما الذي جاء بك أحدب على قومك أمرغبة في الإسلام فقال بل في الإسلام آمنت بالله ورسوله وأسلمت ثم قتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون ومات في وقته فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة قال أبو هريرة رضي الله عنه ولم يصل لله صلاة قط المجدع عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال ابن الأثير كان يقال لعبد الله بن جحش رضي الله عنه المجدع في الله وكان رضي الله عنه يدعو الله تعالى أن يرزقه الشهادة في أحد بعد أن يجدع فقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني أبي أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال يوم أحد ألا تأتي ندعو الله فخلوا في ناحية فدعى سعد رضي الله عنه فقال يا ربي إذا لقينا القوم غدا فلقي إني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده فأقاتله فيك ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه فقام عبد الله بن جحشر رضي الله عنه ثم قال اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا فقلت يا عبد الله في مجدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فيقول صدقت قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا بني كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي لقد رأيته آخر النهار وإن أذنه وأنفه لمعلقات في خيط هذه صورة لرجولة الفارعات التي اصطدم بها الكفر أول المعركة وآخرها فماذا أمامها قد من تحت اقدامه الأرض فما ربح شيئا في بداية القتال ولن تفع بما ربح آخره من سر هذا الإلهام من مشرق هذا الضياء من مبعث هذا الاقتدار إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه هو الذي رب ذلكم الجيل الفذ. ومن قلبه الكبير اترعت هذه القلوب تفانيا في الله وإيثارا لما عنده مقتل سعد بن الربيع رضي الله عنه وسعد بن الربيع رضي الله عنه هو الذي آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان رضي الله عنه من أغنياء الأنصار وقصته مشهورة في تقسيم ماله نصفين بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد ذكرناها فيما تقدم وقد قتل رضي الله عنه يوم أحد فقد أخرج الحاكم في المستدرك وصحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن ربيع وقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجدك قال زيد فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة بالربح وضربة بسيف ورمية بسهم فقلت له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك قال رضي الله عنه على رسول الله السلام وعليك السلام قل له يا رسول الله أجدني أجد ريح الجنة وقل لقوم يا الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف قال زيد وفاضت نفسه رحيمه الله المنتحر في النار ممن قاتل يوم أحد حمية وليس بنيات الجهاد في سبيل الله فكان من أهل النار رجل يقال له قزمان فقد أخرجه من إسحاق في السيرة عن عاصي بن عمر بن قتالة قال كان فينا رجل غريب لا يدرى ممن هو يقال له قزمان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له إنه لمن أهل النار فلما كان يوم احد قاتل قتالا شديدا فقتل وحده ثمانيه او سبعه من المشركين وكان ذا باس فاثبتته الجراح فجعل الرجال من المسلمين يقولون له والله لقد ابليت اليوم يا قزمان فابشر قال بماذا ابشر فوالله ان قتلت الا عن احساب قومي ولولا ما قتلت فلما اشتدت عليه جراحته اخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه حديث في الترهيب من الانتحار قلت جاءت الأحاديث الكثيرة في الترهيب من أن يقتل الإنسان نفسه ومن قتلها فسيكون مصيره النار فقد أخرج الشيخان في صيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يترد, يترد فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في مطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا المنحور أبو رهم الغفاري رضي الله عنه ممن أبل بلاء حسن يوم أحد أبو رهم كلثوم بن الحسين الغفاري رضي الله عنه لقد روميا يومئذ بن سهم فوقع في نحره فجاء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرئ فكان ابو رومي يسمى المنحور البطل Solar ibn أبي وقاص رضي الله عنه وقال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قدالا شديدا في هذه الغزوة العظيمة حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة اعجابه بسعد رضي الله عنه يوم احد فداه بأبيه وامه فقد اخذ الشيخان في صحيحهما عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع ابويه لاحد الا لسعد بن مالك فاني سمعته يقول يوم احد يا سعد ارمي في ذاك ابي وامي هذا الحصر فيه نظر قال حفظ الفديو في هذا الحصر اي حصر علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحد في ذاك ابي وامي الا لسعد النظر فإنه ثبت في صعي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبوه للزبير بن العوام رضي الله عنه يوم الخندق ويجمع بينهما بأن عليا رضي الله عنه لم يطلع على ذلك أو مراده بذلك بقيد يوم أحد والله أعلم شدة أبي سلمة بن عبد الأسد وقاتل أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه زوج أم سلمة هندي بنت أبي أمية رضي الله عنها فجرح يوم أحد في عضوده فمكث شهرا يداويه فبرئ وقد اندمر الجرح على بغي لا يعرفه وما رضي الله عنه بعد أحد كما سيأتي مقتل رافع بن خديج وممن قاتل قتالا شديدا في أحد رافع بن خديج رضي الله عنه فقد أخرج الإمام أحمد وطيالسي في مسنديهما بسند حسن عن امرأة رافع بن خديجة رضي الله عنه، قالت أن رافعا غميا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسهم في ثندوته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن زع السهم، قال يا رافع ان شئت نزعت السهم والقطبة جميعا، وان شئت نزعت السهم وتركت القطبه وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد، قال رافع يا رسول الله بل انزع السهم ودع القطبه وشهد لي يوم القيامه ان شهيد قال فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطبه وظل رافع بن خديجه رضي الله عنه لا يحس بشيء الى ان ينتفض جرحه فمات وذلك في خلافه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه يوم احد كله لطلحه رضي الله عنه اما طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه فقد ابل رضي الله عنه بلاء عظيما يوم احد و وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه واتقى عنه النبل بيده حتى شلت كما سيأتي روى الترمذي في جامعه بسند حسن عن موسى وعيسى بن طالحة عن أبيهما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لعربي جاهل سله عمن قضى نحبه من هو وكانوا لا يجترئون على مسألته وقرونه ويهابونه فسأله العربي فاعرض عنه ثم سأله فاعرض عنه قال طلحت ثم إني طلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فلما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عمن قضى نحبه قال العربي أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم هذا ممن قضى نحبه شدة وشجاعة حمزة رضي الله عنه كان من أشد الناس قتالا يوم أحد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فإنه أخذ يهد الكافرين هدا فانه اخذ يهد الكافرين هدا فقد اخرج الامام البخاري في صحيحه عن وحشي بن حرب قاتل حمزه رضي الله عنه قال فخرجت مع الناس الى القتال فلما اصطفوا, فلما اصطفوا للقتال خرج سباع بن عبد العز الخزاعي فقال هل من مبارز قال فخرج اليه حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال يا سباع يا ابن ام انمار مقطعه البذور اتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب قصة الرجل الذي ألقى التمرات روى الشيخان في صحيحي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا فقال صلى الله عليه وسلم في الجنة فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل قال الحفظ الفتح لم أقف على اسمه وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحمام وسبقه إلى ذلك الخطيب واحتج بما أخرجه مسلم في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن عمير بن الحمام رضي الله عنه أخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حيت حتى أكل تمرتي هذه إنها لحياة طويلة فروى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر والقصة التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحد فالذي يظهر انهما قصتان وقعتا لرجلين والله اعلم أمهر الرماه أبو طلحه الانصاري رضي الله عنه وقاتل ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه قتالا عظيبا يوم احد وكان من امهر الرماه فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن انس رضي الله عنه قال لما كان يوم احدين هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفه له وكان ابو طلحه رجلا راميا شديدا النزع كسر يوم قوسين او ثلاثه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بشجاعه ابي طلحه رضي الله عنه حتى انه قال صلى الله عليه وسلم لا صوت ابي طلحه أشد على المشركين من فئه وفي رواية أخرى في المسند على أنسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة قال وكان يجثب بين يديه في الحرب ثم ينفر قنانته ويقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء مخيريق خير يهود ممن قتل يوم أحد رجل اسمه مخيريق وهو من علماء يهود فإنه يوم أحد ذهب إلى يهود وقال لهم يا معشر يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق قالوا إن اليوم يوم السبت قال لا سبت لكم فأخذ سيفه وعدته وقال إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما يشاء ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل معه حتى قتل فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود وكان مخيريق أوصى بأمواله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى عمر بن شبة من طريق أبي عون عن الزهري قال كانت صدقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أموالا لمخيريق وكان يهوديا من بقية بن قينقاع نازلا ببان النظير فشهد أحدا فقتل فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخيريق سابق يهود وأوصى مخيريق بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم انتصار المسلمين الساحق ودور الرما وهكذا دار اطرح الحرب وأنزر الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف وولت نساء المشركين لا يلوون على شيء وكانت الهزيمة التي لا شك فيها وسيطر المسلمون على أرض المعركة سيطرة تامة وفي ذلك يقول الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه روى الإمام البخاري فصحيحي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال فهزموهم فأنا والله ضأيت النساء يشددن قد بدت خلاخيلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هوزي من المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قالت الزبير رضي الله عنه والله لقد رأيتني أنظر إلى خادم هند بنت عذبة وصواحباتها مشمرات هواربة وأخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم مسند حسن عن عبيد الله بن عذبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد قال فأنكرنا ذلك فقال ابن عباس رضي الله عنهما بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله عز وجل إن الله عز وجل يقول في يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه قال ابن عباس رضي الله عنهما والحس القتل مطاردة الصحابة للمشركين وبدأ الصحابة رضي الله عنهم بعد هذا الانتصار العظيم يتبعون المشركين واجمعون الغنائم وقد كان للرمات دور بارز في هذا النصر المؤذري، فقد حملت خيل المشركين بقيارة خالد بن الوليد رضي الله عنه ثلاث مرات على المسلمين ليحدثوا البلبلة والاضطراب في صفوفهم لكن دون جدوى بسبب نضح الرمات عليهم بالنبل حتى رجعت خيلهم مغلوبة وفاشلت هجماتهم الثلاث مخالفة الرومات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبينما المسلمون يتبعون المسركين يقتلون ويسيرون ويجمعون الغنائم وإذ بالرمات الذين وضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل يتركون أماكنهم أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال فهزموهم فقال أصحاب ابن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال لهم عبد الله بن شبير رضي الله عنه أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لهم عبد الله بن شبير رضي الله عنه عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا فقال والله لنأتينا الناس فلنصيبنا من الغنيمة وفي رواية الإمام أحمد في المسند والحاكم سند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباح عسكر المسركين أكاب الرمات جميعا فدخلوا في العسكر ينهبون وترك أغلب الرمات الخمسين أماكنهم التي آمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتركوها وخلوا ظهور المسلمين العدو وثبت عبد الله بن جبير رضي الله عنه في مكانه وثبت معه نفر ما يبلغون العشرة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 والقرآن يسلط الضوء على خفايا القلوب التي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون وجودها في قلوبهم فكان عبد الله بن سعود رضي الله عنه يقول فلو حرفت يومئذ رجوت أن أبر إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وبذلك يضع قلوبهم أمامهم مكشوفة بما فيها ويعرفهم من أين جاءتهم الهزيمة ليتقوها خالد بن الوليد رضي الله عنه يلتف من وراء المسلمين وانتهز خالد بن الوليد رضي الله عنه هذه الفرصة الذهبية فاستدر بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة جيش المسلمين فلم يلبث أن أباد عبدالله بن جبير رضي الله عنه وأصحابه ثم ثم انقض على المسلمين من خلفهم وصاح فرسانه صيحة عالية عرف المشركون المنهزمون أن خيلهم تقاتل وتنادي فأكبر وأسرعات رأت منهم هي عمرة بنت عرقمة الحارثية فرفعت رؤاء المشركين على الأرض فاجتمع حوله المشركون وتنادى بعضهم بعضا حتى جمع المسلمين وأحيط بهم من الأمام والخلف اضطراب المسلمين ونزول القتل فيهم فلما وقع المسلمون في هذا التطويق من قبل المسلكين حادثت فوضى عالمات في صفوفهم وانفلت الزمام وضع النظام لقد تحول جيش المسلمين إلى شبكة لا يعرف لها أول ولا آخر تلك صفوف المنظمة التي كانت تقاتل كبنيان مرصوص حولها الرمات بمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء كالفوضى أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم مسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما غرم النبي صلى الله عليه وسلم وأباح عسكر المشركين أكب الرمات جميعا فدخلوا في عسكر ينهبون وقد التخت صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم هكذا وشبك بين أصابع يديه والتبسوا فلما أخل الرمات تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير وأخرج الإمام البخاري في عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم المسلمون يقتلون اليمان والد حذيفه رضي الله عنهما خطأها فبصر حذيفه رضي الله عنه فإذا هو بأبيه اليمان رضي الله عنه فقال أي عباد الله أبي أبي قال فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفه يغفر الله لكم وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن محمود بن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال اختلفت سيوف المسلمين على اليمن أبي حذيفة ومعهود ولا يعرفونه فقتلوه فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين ورضي الحاكم وابن إسحاق في سيرته بسند صحيح عن محمود عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى احد كان اليمان والد حذيفة وثابت بن وقش شيخين كبيرين فتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء والصبيان فقال احدهما لصاحبه افلا ناخذ اسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا شهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ اسيافهما ثم خرج حتى دخلا في الناس ولم يعلم بهما فأما ثابت بن وقش رضي الله عنه فقتله المشركون واما اليمن وهو حسيل بن جابر رضي الله عنه والد حذيفة. رضي الله عنه فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوا ولا يعرفونه فقال حذيفه أبي أبي فقال والله ما عرفناه وصدقوا فقال حذيفه يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفه بديته على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قال الشيخ محمد الغزالي في لحظة يسيرة من لحظات الضعف الإنساني عرضت لفريق من الجند فأوقعت الارتباك في صوه في الجيش كله فضاعت في ساعه نزق كل المكاسب التي أحرزتها الشجاعة النادرة والتضحية البالغة مقتل حمزة رضي الله عنه ومع هذه الفوضى والفرقة التي حدثت في المسلمين انكشف حمزة رضي الله عنه لوحشي فاستغل وحشي ذلك فرماه بالرمح فقتله روى الإمام البخاري وسعيه وطيالسي في مسنده عن وحشي بن حرب قاتل حمزة قال كنت غلاما لجوير بن مطعم فقال لي إن حمزة قتل عمي طعيمة بن عدي ببدر فإن قتلت حمزة بعمي فأنت حر قال وحشي فخرجت مع الناس إلى الختال وكنت رجلا حبشيا أغذف بالحربة قدف الحبشة قلما ما أخطئ بها شيئا فخرجت يومئذ ما أريد أن أقتل احدا ولا اقاتله إلا حمزة فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الاغرق يهد الناس بسيفه هدا ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف فهبته واجعلت ألوذ منه فلذت بسخرة ومعي حربتي حتى إذا استمكنت منه أززت حربتي ثم أرسلتها فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين ويركيه وفي رواية ابن إسحاق في السير قال وحشي حتى خرجت من بين رجليه وذهب الينوء نحوي فغولب وتركت وإياها حتى مات ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكري فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة وإنما قتلته لأعتق فلما قدمت مكة أعتقت قال الحافظ الفاتح وفي حديث وحشي من الفوائد الحذر في الحرب ولا يحقر المرء منها أحدا فإن حمزة لابد أن يكون رأى وحشيا في ذلك اليوم لكنه لم يحترز منه احتقارا منه إلى أن أتي من قبله عمر حمزة رضي الله عنه لما استشهد قال الحافظ نكثيرز وكان حمزة رضي الله عنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وأخى أبي سلمة بن عبد الأسد أرضعتهم ثويبة مولات أبي لهب كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه فعلى هذا يكون حمزة قد جوز الخمسين من السنين يوم قتل رضي الله عنه مقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وتراجع المسلمون وترك بعضهم ساحة القتال وثبت مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو حامل لواء المسلمين يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه ابن قمئة وهو فارس فضرب يده اليمنى فقطعها ومصعب يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فأخذ اللواء بيده اليسرى فضرب ابن قمئة يده اليسرى فقطعها فضم اللواء بعضديه الى إلى صدره وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ثم هجم ابن قمئة فضربه بالقمح فقتله وسقط مصعب بن عمير رضي الله عنه قتيلا